「さまざま إ ذ ا القبور ا ب ح ر ت علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت إ ذ ا السماء فطرت و إ ذ ا الكواكب انتثرت و إ ذ ا البحار ط ج ر ت و إ ذ ا الكبر I'm a nun. Yeah. Yeah!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 في أ ي ص و ر ة ما شاء ركب كلا بل, بل تكذبون بالدين ك ا ت ب ي ن يعلمون ما تفعلون <تصفيق> إ ِ ن َّ الابرار ْ أ ََ لفي َِ معين ََ お前 私たち خلق الله